بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه, همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطالع على الافئده انها عليهم مؤخذ في عام مذممد بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل أَنَمَّ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تُمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ